اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بمحمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت, ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك نستغفرك اللهم ونتوب اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وايمانا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وجسدا على البلاء صابرا يا رب العالمين اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك تواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضارك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا هم وظمومنا يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف ومرضى المسلمين وقض الدين عن المدينين وارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك استغفارا تجيب به سؤالنا وتجبر به الكسارنا وتقوي به ضعفنا وتلم به فرقتنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا اللهم إنك أرحم بنا من أمهاتنا الله ولدنا فعجل لنا بمغفرتك عجل لنا برضوانك عجل لنا برحمتك عجل لنا بمغفرتك عجل لنا بنصرك عجل لنا بفضلك يا ذا الفضل يا الله اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسناعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا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 النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كفينا ولا يرحمنا اللهم ليس لنا رب سواك ندعوه ولا إله اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغارا اللهم من كان منهما حيا فاسعد اللهم وفك دينه واشف مرضه اللهم واعظم قدره اللهم واطل عمره في طاعتك اللهم ومن كان منهما ميتا تحت طباق الثرام أبا كانوا أمام اللهم فانزل على قبره شاذي بالرحمات اللهم واجمعنا بهم في الجنان اللهم ارحم إخوانا لنا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية وها هم اليوم تحت الثرام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 وأهلا خيرا من أهلهم اللهم من كان منهم محسنا فزد في أحسانه ومن كان منهم مسيما فتجاوز عن سياته واجمعنا بهم في الجنان اللهم اجمعنا بهم في الجنان يا رحيم يا رحمن اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات القلوب يا عزيز يا ودود اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا ممن قبلت صلاته وصيامه وقيامه وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته دار المقامة وامنته الروع يوم القيامة وأسكنته دار المقامة في جناتك جنات القيوم يا عزيز يا ودود اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا وفينا الصالحون ومنا المقصرون وفينا المحسنون ومنا المسيون اجتمعنا لندعوك ونرجوك دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايا فاتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا معترفا آدما نسألك الفوز بالجنة والنجاة من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 اللهم إنا نستعيذ بك من شر كل ذي شر اللهم إنا نشكو إليك انفسا وزهقت ودماء أريقت ومساجد فجرت واطفالا يتمت ونساء رملت اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اذل لشرعك أن يعود واذل لدينك أن يسود يا عزيز يا ودود اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في مدننا اللهم آمنا في طرانا اللهم آمن بلادنا وعرف صعصارنا اللهم ولم فرقتنا واجبر كسرنا وارحم شيوفنا واهد شبابنا واستر نساءنا واعف فتياتنا ويسر على طلابنا اللهم حقق امانيهم فيما يرضيك اللهم حقق أمانيهم فيما ما يرضيك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين